والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباثا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا ثراجا وهاجا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 إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَثَلَ الْحَدَائِقِ وَأَعْنَابَ وَكَوَاعِبَاتِ الرَّبَاءِ وَكَأَسَنِهَا قَاءَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابَ جَزَاءً مِن رَّبِّكَ عَفَاةٍ حِسَابًا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 فذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ